الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد باب التأويل التأويل صرف الشيء التأويل عند الظلماء صرف الشيء عن, عن ظاهره إلى معنى آخر الشيء له معنى في ظاهره وله معنى في باطله يعني احتدم لعملين لكن النعنى القوي هذا الظاهر والمعنى الخفي ذلك المستكم فالذي يتأول يطرس الكلام عن ظاهره إلى معنى مغير في باطله وهذا التأويل يقع في النص وإذا وقع في النصوص ينقصم إلى قسمين تأويل محمود وتأويل مجموع التأويل المحمود هو التأويل تأويل النصوص بنصوص فعندنا نصف أول النصف ويصرف عن ظاهري لا معنى آخر فحين عيزنا ان هذا التأويل تأويل المحمود قال صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يركب بسم الله عليه لا وضوء يحتمل لا وضوء صحيح ويحتمل لا وضوء كامل فلما وجدنا كتاب الله عز وجل لا يأمر بالتسمينة مع أنه أمر بالسطنة عند, عند الدفش والذكاة فاكلوا من بك رسم الله عليه فاذكروا رسم الله عليك فحينئذ لما هو جبناه الوضوء التي هي عبادة أعظم من أدل العبادات وأعظمها لأنها مفتاح الصلاة مع ذلك من أمر بالسطنة فهمنا أن لا وضوء أي لا وضوء كامل فصرفنا لا وضوء من نفي السطحة إلى نفي الكمال ووجدنا في سنة ووجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عثمان الصحيح يتوضع وضوءا كاما كاملا ولا يذكر الإثناء أنه تلفظ تسمية جهة أولي طلع على تسمية فقال أنه يمتوضع نحو وضوء هذا وهذا يجب على الأفعال دون ذكر ودون وجود قوله فهذا يجب على أن لا وضوء هناك المراضي لا وضوء كامل فيصل في المظاهره الرابح إلى معناه المرجوح لأن الأصل المحمد لا وضوء صحيحي لا إيمان لنا لا أمانة لها ونحن نقول لا إيمان لأنه ونعلم بلا كافة لكلية نذف الإيمان كمية العكمة كل خوارف وإنما نقول إن إنه إذا كان خائم للأمانة فقد انتقصا من دينه على قدر خيانة من صلى الله عليه وسلم سالك فيؤول ويصرف عن ظاهري لوجود نصوف أخرى كدرحنا مختلفة الكبيرة لسلكاته فهذا تأويل لكنه تأويل محبود لوجود نصوف يعرفها العلماء الراسكون والعينة المهدون المهديون فهؤلاء إذا, إذا أول نصنوا فرقوهم عن ظاهره فإننا نقبل هذا التأويل ويعتبر صبرا للنص عن ظاهره غالبا لأنه يجد نصوص أخرى أقلع يعني ما تنفق للتأويل إلا عنده يجد نصوص أخرى أقلع لا يدخل الجنة عام هذا نؤخذ على ظاهره معناه ان العقل هذا قلنا ان انه في الجنه ولا في طريق الجنه ولا في طريق الكفر الى اخبر ان العقل لا يدخل الجنه فمعنى ذلك أنه في النار ان ما في منزله بين المنزلتين ذلك نقول لا يدخل الجنه العاقل هذا نحن معنى وجود يكون المراد لا يدخلها في الدخول الاول الذي يدخل اهل الجنه لان يدخلون من عرفات ومن طيامه الى الجنه وان اهل الكذائب لم يدخلون النار تطهيرا إذا شاء الله تطهيرا ثم ينقلون إلى الجنة فحين إذن يكون الدخول الدخول الأول وهو دخول الداخلين دخول التشريف والتكريف فحينئذ ما نبرع من دخولهم الجنة بعد أن يطهروا من خلال الجنة فكأن العرق أو العيادة بالله نوعود لعذاب وقال بعض العلماء لا يدخل الجنة عرق أي أنه لا يوفق بحسن الخاتمة نصر الله السلام فلا يغفر له أهل البناء فيكون حينيذن على أن المراد به أنه لا يوفق في رأي خنة حقيقة أنه اختله عبد الله خاتم الكفار وهذا قد يقف في دراجه في حينيذن لا تتعارض المسؤول يعني إذا ختم له بخاتم الكفار وختم له العبد الله الخاف من هذا كل جديد خنه الجنة وقال هو أن أبده الثالث أنه على الوعيد كما اختاروا خناحة الله صلى الله عليه وسلم كان يكون هذا على الوحيد الشديد أنه وحيد شديد وتقويض من الله سبحانه وحينئذين لا يكون على ظاهرنا هذا كل تأويل لأنه عندما نصوص أخرى تدل على أن الكبار الثلاثة هذه لا تتوجد دخول الجنة خلودا لأنها تتوجد دخولها تطهيرا إن لم يحفو الله عن العجل لأن المتحدث بالكبار عند أهل السنة والجنة تحت المشيئة لله إن الله تبعده وإن عفى عنه فبنحل إحطانه وكرمه وقبله لا يسأل عن ما يفعله من الله يحكم لا معقد لحكم سبحانه الشاهد هذا تأويل لكنه تأويل بنصف وفرض النصوف عن ظاهرها بنصوف وأجلة هذا تأويل النصوف أما التأويل المنوم فعيدا الله بياكم فهو العدع بنصوف كتاب السنة بالأهواء والآراء والاتهادات الذي لا تنجل على حصول فخيحة يقوى معها الأطف وبناء على ذلك فهذا التأويل سلاحظ لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه هو العياذ الجنة من قبلها البصيرة لأن عمثال هؤلاء يعرضون نصوص الكتاب والسنة ويلعبون بها كما يفعل دعونا الله سلام العافل متعصبه الذين يتعصبون لأعين نبيين يتعصبون لمشائخين فيعتقدون أن الشيء فولين في أن يخبر والعزبالله. وكأنه نبي معصوم وكلما جاء نفسه خالف سيخي قال لا هذا النفس فيه وفيه وفيه فيأتي بتأويلات وتفلفات وتعتفات تطرف لها نصوص الكتاب نصوص السنة يتنادعوا الياه بالله فالصاحب هذا إذن يتداركم الله عز وجل ورحمة الله وعلى خطر عظيم ولذلك تجد أمثال هؤلاء محرومين من السنة الله محرومين من هذه الكتاب والسنة لأنهم أعملوا فيها المعاوض فأفسدت فهما لكتاب الله وعملهم بسنة مبت السلم وكتباعهم للأثر والوادف على المسجد يكون وقافا عند الحق وحق أحب إليه من إلي كل أحد لأن الله فرض علينا اتباعه ضرض علينا نخبة وضرض ففرض علينا نزوم الحق وضينا أنه لا مجاة للأبد إلا بهذا الحق وأن السماوات والأرض ما قامت إلا من أجل الحق والحق سينضغي على كل نفسه يعني كل عنده تجرب فالتأويل المدموم شرف النصوص والتلاعج النصوص إشتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالأهواء والآراء ومصادمة هل ينشجد بيننا المسفر النهيرة نورها وبهاءها فإن كان نورها ليس مطفعة أبدا فالحق يعلو ولا يحلى عليه ولكن إدخال هذه التأويلات وإدخال هذه الأهواء والأراء من الله سلامه وعافية ومن ذلك تفكيل كتاب الله عز وجل بالنظريات التي لا أصل لها وتلاعظ كتاب الله عز وجل وتأويلها وتكلف فيها بشيء لا ينطل إلى هذه الكتاب ولا إلى السنة ولا إلى هذه السلف لتفكيل كتاب الله عز وجل بصنة فمثل هذا سواء فكانت العلوم الطبيعية الموجودة من قد مهندسة وغيرها أخذ الكتاب بتأويله وتكلف هذا التأويل حساس نحذر بعض من ينتسب إلى الإعجاز يقول لتركضون طبقاً عن طبقا إن هذا في سعود القمر ولا, ولا يشكمكم أن هذا تلاعب بكتاب الله لأن الله أقسم قال لا أقسم بالشفق والليل وما أقسم والقمر إذا التفق طبقا عن طبق أي والله لا لتمرغون يقسم الله جل دلال عنكم لتمرغون لتمرن يا معشر الكفار ويا معشر المؤمنين ويا معشر عبادي لتمرن بأسوال الآخرة طبقاً عن طبقاً وطبقاً بعد طبق ستمرن بالقبور ستمرن بالعرض في عرضاتهم القيامة ستمرن بالصراط مثل ما بحر الله عليه السلام فهذا هو الذي وقع فيه كثومه وهو الذي كذبهم يشيكونه وهو الذي ردوه على رسول الله سلم وجاءت آيات فيه المناخذ هذه النصوص نقول من المرض بهذا صعيد القمر يعني ما القمر إلا إذا كسر على تفاعل الكتاب العدوى الحذر كل شرم فإن الشيطان لا يعني أن الإنسان من مئة شرجعه من مئة الخيس فأوقعه في القول على الله بدون حلم وبدون شجر ينبغي على كل شما لا أن تكسير إلا ما تكسر بهم أئنا والعلماء الخاصة أئنا تكسر لأن كتاب الله تكسر فإذا مضت هذه القرون كلهم. وكتاب الله يكسطر بهذا التذكير البيّن وارس النير للي لا إشكال رجيما قد تبع جسر وقام الأمور المحدثات الأمور المتكلمة لو أننا رأينا نظريا من نظريات فجرمنا كتاب الله ولو وينا نصف الكتاب على هذه النظريات التي تبين بعد عشر سنة أنها خطأ. ماذا يقول الناس وماذا يقال عن كتاب الله عز وجل نحن نعلم أن يقول أن الله الشيء لعباده وآياته سلامة أول كتاب الله نعم إن وجدت أدمة وارحة ان تقول لهم ان الذين من التي وجدت تدلها مصحف كتاب السنه نفرح بهذا لان مجز من الطب جاء تدل على صحه هذا الدين وصدقه ولكننا نبالغ فان الغلو في الاشياء يوجب الشر للانسان لان الله لا الناس للانقيين فما نبالغ في هذه الامور الى درجه ان نتكلم في التاويل الذي حرمه ونتكلم في رفض الحقيقه حتى ان تسمح بعضهم بالتدخ في رفض كلام العلماء العراقي وجب لنا ان نتكلم هذه الامور التي اول فيها كتاب الله عز وجل يرد على الاوائل وكانوا يخمون تلاوه وكانه يستهزئ وكانه يتهكم حتى ان سمعوا فنشاروا له بالبنان في الايداب يتهكم بتشريع هذه الامه وترجمان القرآن عبد الله بن عباس فلا بارك الله في من سب الدمه حين بدا حدا من هذه الامر وعلينا ان نقول ان هذه يمكن يحتمل يكون ادب فكل ونريده اجتمالا اجتمال ونريده اجتمالا ونريده اجتمالا ونقول السلف لهم شهمه وهذا الشيء يحتمله ونريده فنتأدل مع السلف ون... وأيضا نبين ما يحتمله التأويل والنظر ولكن دون أن نغلو ودون أن نبالع فإن الغلو وناخر رفيد وكل شيء جاوز حدهم قلب إلى ضده فالشيء لا يتجاوز المسادي الحد وبالع فيه لأن أعداء الإسلام يريدون مننا انتهاب يريدون أن نقل إلى درجة نشكك في الأوائل ولا كل واحد أنه إذا خرص لمسألة الإعجاب من أجل أن يقنع كاثراً يمكن قد لا يقسمح حسايا للجمل في سم الخيار ويأتي يضع في آنية فلأه هي الحائدة؟ وقد يظهر الكاثة إعجاباً من يريد أن يخلص شيئاً جديدا يدعي به خطأ أولاً فهو رضع بحسنة يعني أظن أنه قد أحسن الواقع من خطأة فالحذر كل الحذر من التأويلات أنت أول نصوصاً في العلماء رحمه الله فالثلاثة شتاب الله سنة النساء السلام كانوا أعرف وأعلم بنواطن التنزيل خاصة نصحاب رسولنا سنة السلام وأعلم بلسان العرب ونظلات هذا اللسان فعلينا أن نأخذ الشيطة في هذه التأليلات والتشفيرات لا نقول بربها ولا نقول بقبولها وإننا نعرف على شتاب الله سنة النساء السلام وكل شيء أكثر شتاب وكل شيء أكثر شتاب الله عليه جدينا ثم الله قد تلديهم آياتنا في الآفاق وقال في القرآن ثم نسميهم آياتنا في الآفاق فأرهم الله آياتنا ننظر فيهم وننظروا إلى الآيات من فوقهم هم تحت معينين مع الشمالين ومن أمامهم ومن خلقهم وفي أنفسهم ومع ذلك لا تجدهم نحيا بالله إلا إعراضا وصدودا وهذه هي الحقيقة التي أثبتها كتاب الله عز وجل فلماذا نحن ندر نذهب وراء هؤلاء وإن كثلت فتأننا نرد على ثلاثاً أماماً إنك الإسلام على حساب أنثال هؤلاء الذين لا يقلون إلا بإعجاج وقد يخرجون بأبنى فيها فإن أصابته في ثنة مقلباً للمناس ليعبد الله على الحق أمثال هؤلاء وإذلك جدد إن بعض من يتأثر بهذه الأشياء غبيع ويبالغ في التأويلات نتكلم على المبالغ في التأويلات يجده يبالغ بهذه التأويلات حتى إذا أصابته أقل فترة انقلب على حقبه قصر البنية والآخرة لا بكهوكس وعن الله فالواجب الحذر من التأويلات سواء في كتاب الله أو سنة الله سلم وعلينا من فزن من هذه السلام الله من فقاه يوم القيامة وقد سألك لماذا فهمت هذه الآية على هذا الوجه تقول نعم لقولك يا الله لأن القرآن بعضه بعضا أو لقول رسولك عليه الصلاة والسلام او قال حظا أنه ترجمان القرآن الذي دعا له صلى الله الكتاب السنة لفهم الكتاب الله عز وجل وفكه عليه لجعاء رسول الله في سنة الصحيحة وفلق الله وفكه لمن يرضى وفكه الذي مثله يؤتمل على دين الله عز المقصود فالمقصود أن التأويلات كان كانت الحلم الشرعية أو كانت الحلم في المعارفة الطبيعية والأجحاف الطبيعية فإنه ينظري ردها إذا كانت مصادمة وفيها تكلف هذا التأليل المهموم ماذا لم يقول في التأويل لأنه صرف النص عن ظاهري الى معنى الآخر وهذا المعنى الآخر المعروف في لسان العرب انه ماذا تكلمين يتكلمون الظاهر ولا يتكلمون الباطل إلا بقريمه يقول مثلا رأيت أسدا على جنة رأيت أسدا فوق الجنة او رأيت أسدا على فرسن فهذا الأسد يركب على الجنة فالجواب لا فمثلا من هذا انه رأى رجل انفجاء وصفوا بأنهم أتت ويقول مثلا اغترفت أتيت النفس فأغترفت من بحر وقفت علوم الكتاب السنة أو عالمه على منه الكتاب السنة رقاه بحر علمه وغزيمه فأغترف منه أو أتيت كلانا وسألته حادثي فوذبته بئرا لا تخبره الدلاء بئرا لا تخبره الدلاء العرض عندهم أن البيئر إذا كان ماءها قليلا ونزحت منها تغيرت فان كان ثما او قد وجدنا تخريعا ان جلس فيها اختلط منها طرف قيده بالماء الصافي من كفه الماء فالكريم الجواد الكريم الجواد الذي ما نامه لا يقطع عن احد إلى ذئب فالتهمه المره الاولى المره الثانيه المره الثالثه المره الرابعه يقطع المزيد لان يشد الاحسان ولا يرد افضل يد لكن البخيل إلى ذئبه لا تنام مرطوبه الا بشق الامر وان المره الثانيه اوصد بابه فاقفه فلذلك تعبر الحرق عن هذا المعنى من بئر الذي لا تخذر بالدلال يعني أنه رجل يعطي ويعطي فلا يؤديه كثرة المساء وكثرة الإلحاء من كثرة كرم فلما تقول أنه أتيت ذنان فأوزدته بئرا هذا رجل يستير بئر الجواب لا فهذا الشيء فرصيه عن راه. لا تريد بئرا حقيقية ولا تريد دلو حقيقيا وإنما تريد معنا ضاغم هذا التأويل الحقيقة الشريعة ندى معنا التأويل في النصوصي محمودة مدموم كذلك التأويل في السلام تكون مشطرا في فأويل وعندك شهادة وعندك شيء يدعوك إلى فأويل مثل أن تكون مظلوم بمظلنة فتأتي بكلاما تأصد شيئا ومن يسمعك يفهم على المعنى الذي يريد ندى القول على السلام في هتراضي نحن منا فعلا كل إنسان مخلوق مننا فلقننا إن داعي وصار من ثنان يقول مما أيما ما أدني كلان ما أدني كلان فأصلحي حرافك وصدقوا من ثقال من نحن إن أخبر من نحن كان خف العلي فقال أنا من ذلك كلان من أنتم قال نحن, نحن ومن أنتم من كانوا زردة قال نحن من نحن قاموا يا أخبر من نخبر من نحن, من نحن من. من وهذا نعمل ثورية وهذا يسمى الثورية وهي الذي قال فرصة نظر إن في الثورية لمن دوحة عن السبيل شب ثلاث وبعد رحيم سريداً تخرج من هذا البلاء فجعل الله على شخص جعل شخصه دخل عليه شبه يريده قرأ على الباب وهذا الشخص يعطل عن عباده يقتاد النام لن نام فيه شر فيه بلاء تريداً تبتع شره فيقول ابنه أو يقول من خادم أو مثلاً من البواب أو يقول مثلاً شلاماً يقول خرج خرج يأول الصلاة جاء بعد خرج العصر فقال خرج إلى الصلاة لكن ما قل لم يعد سعلا أنت خرجت الصلاة خرجت خرجت الصلاة, الصلاة. فهذه التي فيها كان السلف رحمه الله. الله من الأخير كان بيضا من هذا السابعين وإنه السلف رحمه الله رحمه الله رحمه الله كان إذا جعه الثقيل الذي يشغله عن العلم ويشغله بغيبة الناس ماذا يفعل كان عنده أمل إذا استعدم يخط دائرة على الأرض ويأخذ إسماعها وتضع إسماعها لكأنه والله ما هو فيها. نعليسه في الدائرة في اسمع الذي في الخارج ما هو فيه نعليسه في البيت ويمراد أنه نعليسه في الدائرة ولما وكان مهنن حافظ الإمام أحمد الله عنده توريات فكان إذا استأذن أحد الله الصلاف يشوش على الإمام أحمد ويمجد وضع أصبعه في كفه أو استأذن يريد المروضي وكان مروضي من خيار حافظ ما رحمه, رحمه الله رحمه الله وكان يحبه المهنن ولا يحب أحد يشوش عليه ويشغله عنه, عنه ماذا يفعل؟ يقول إن المروج ليس هنا ليس هنا ويضع أصبعه على كفه يعني ليس في الكفه وهذه التولية كذلك أيضا قالوا من أنفل ذلك أن يكون مظلوما يحلس للقرار يقول مثلا نساء طوالق ويعني نسائه محارمة أرث وأمه بنته عمه وخالته هم طوالق ونساء طوالق يقعدهم وليقعد نساءه أي التي ذي ومن أنفلتها قولة جوارية معتقات أعشقت جوارية كل مرد الجواري السفر من أثنين ذكر أنا جواري في الجحر يقول مثلا والله ما رأيته فلان كان مثلا شخص يريد أن يخفر شخصا ظلما فقال إذا قلتني رأيته فجل فبيلع... فبيلع... العلميه يخفر الضر فجريد أن تنفد رأيته محرم فما ذكر الله من قدام وغير المعين فتقول والله ما رأيته والله ما رأيته فلان رأيت الضر على الزئر يعني ما ضربته على رئته والله ما رأيت يعني ما ضربته على رئته وخلال التقدم والله ما ذكرت الفنان ما ذكرت يعني ما تتكلم هذا كذب بالحرف يعني بالمجال هل كل يقول انه يتكلم ان عن لكن على طالب ان نحذر من هذا على العالم ان يحضر من الثوريات لان الثوريه خاص ان يحذر منها من اقوام ومن سيء فهم لأنه يقول الشيخ يكذب والإنهام يكذب قد يكون خطأاً فلذلك ينبغي استعمالها بحذر هي سلاش ذو حدينهم الإنسان الذين لم يحتدي إليها ولن يكن مظلومون ولن يكن مناس من ضرورة يبتعي عنها ولا شك من الصدق كله الخير وظرك لكن الله وسع العباد هذه من التوتع والرحمة وفيها حديث التحيث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إن في التولية لمندوحة عن الكبير وهي التي تسمى بالمعارير وكان عليه الصلاة والسلام يفعل هذا حتى في النجاة ولما جاء أنسك بالصحابين وراء ظهري فقال من يشتري هذا العسل وقال قال إذا تجدني كاسبا قال إنك عند الله لسا بكاسب وهذا من ملاطقتي عليه الصلاة والسلام وقال لمرأتي لما انسكت قال زوجك الذي جعيني ديار فقال فلا يا رسول الله أنه مفسد فقال تظنني اسمه عامي فقال ها يا كل عين فيها ديال يعني لا يوجد في عين فيها ديال وهذا عندما ذكر أن لا تدخل الجنة عزوز قال ألم تسمع قول الله عز وجل إن شاءنا هم نشاء فإن هذا يعني من الكلام الذي لا يرى الظاهر وإن أن يرى فيه معامل أخرى اقتضى المطلحة درب درء المسجة وجد هذا يتوير وهذا حقيقة من عظمة هذا الدين لانه بلسان عربي مبين فهذا اللسان فيه عبر عظيمه ولذلك اختار الله واشرف كتابه وافضل كتبه وافضل كلام من سبحانه وتعالى وهو القران ولذلك نظرا لعظم هذا ال هذه اللغه فانها تحمل المعاني العديده ومن هنا قال الامام مولا يمكن واجمع العلماء على عدم جواز فهم القران حرفيا لانه ليس هناك لسان لهذه السماء وبهذا الإعجاز الحديد الجفيع البريد الذي يتظن أن قطر ضمنهم أن, أن يجعل مثلا هن لذاس لكم وأنتم لذاس لهم ما فتع تردم هذه الكلمة آخر يرأي فيه المعامل الجميل البديع النوذيب في قوله هن لباس وكذلك قوله تعالى مثلا في بعض الآيات تأتي بمعامل تتذل على في الشدة الرغبة الرهبة كلها معامل لا يمكن أن تترجم بلسان آخر نسائكم حظا لكم فأتوا حظا لكم شئتم لو ترجمت إلى لسان آخر لكانت ربما غير في ونحن لا يمكن أن يكون احتاج إلى معامل عديدة حتى تطلق إلى هذا المسلوث ولذلك لا يمكن أن يوجد في لسان كما يوجد في هذا النسان من المعامل العديدة والكلمة الواحدة ربما جاء فيها أكثر من عشر معامل كلها تكون في كلمة واحدة وهذا من سعة اللغة ومن هنا المعارض والمندسات والتأويلات تكون بشيء يحتمل له اللغة ويحتمل اللسان يقول لهم في هذا الموضح أبين لك جنبة من المسائل في الحلث بالطلاق أو ذكر الطلاق معنقا على شيء يقتد منهم حاله شيئا غير اللغة المذكور وهذا الزباب المهم من أجواب الطلاق وقمده الأئمة على اختلاف البذائف من الحنسية والمهانسية والشافئية والحنادنة رحمه الله حتى أن الظاهرية أشار إلى جنة من مسائله لأهميته وغروض السنة بالإذن به تقدم بيان مقدمات التأويل وما هو مراد العلماء رحمه الله به وأن المقصود به في الطلاق أن ينهي الإنسان شيئا في قرارة خلقه ويتلفظ بكلامه يحتمل الذي نواه وحينئذ يكون السامع تستلم شيئا ويريد هو شيئا آخر وإذا كان التأويل في الطلاق سمعنا ذلك أن السامع يظن أنه مطلق والواقع أنه لا يحفظ إيقاع الطلاق بما رقد على ذلك على ذلك التأويل أو ققده من ذلك التأويل وهذا الباب باب مهم جدا لأن فيه سعة سعة ورحمة من الله عز وجل ورحمة من الله عز وجل بإذابه فإن الإنسان قد يبنى ويطلب منها أن يطلق زوجته ويعلق طلاقها على أمر الماء هو مظلوم فيه وكذلك أيضا ربما أخرج وأخرج على أن يتكلم بالطلاق أو يعلق طلاق الدوجته أنه فعل شيئا أو ترث شيئا فمن رحمة الله عز وجل أن جعل للعباد طرج ومخرج فيقول كلاما ويني شيئا آخر وحينئذ يكون في المطلع ظاهر وظاقم فظاهره يدل على وقوع الطلاق إن اختل أمره وباطمه أنه لا يكتد ذلك الظاهر الذي كلفظ به وضينا أنزل في التأويل وقوره التي ذكرها العلماء رحمه الله وهذا من سعة الجغة العربية فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذا اللسان واسعا ومن هنا شاغل المثلث أن يتلقظ بألفاظ يسمعه الكامع يظنه أنه يريد بها شيئا وإذا به يريد شيئا آخر وضينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل هذه الرفقة ونبه الأمة عليها فقال في الحديث الصحيح إن في التورية لمن دوحة أن يكذف فضيّن عليه الصلاة والسلام أن المؤمن يستطيع أن يتخلص من السجد الذي هو من أطلح الأمور وأشمعها في الدستان وذلك بالتورية والتورية أن يوري فيأتي بكلام مهتم فيقصد ظاطنا والثاني يضم ظاطنا وقل رحمه الله ذات التأويل في الحرف أي ذات التأويل في مسائل الطلاق خاصة في التعليق أي سأذكر لك جملة من المسائل والأحسام التي تتعلق بالتأويل في الحالف في الطلاق وضينا أن معناه أن يأتي بلغض ولا يريد ظاهر ومعنى ذلك أنه يشترق في اللغض أن يكون محتملا معنى هذا أنه يشترق أن يكون في اللغض يكون محتملا يقول الجوارية ومراده السفن لأنها سجل وقد أخبر الله عز وجل عن ذلك آياته الجواري في البحر كالأعنام فيقول جوارية أشيقات أو معتقات نسائي طوالق منه ومراده بالنساء محارمه الذين هم ليسوا بزوجاته لفنا بزوجاته أنحي ذلك مما ذكرناه في المجلس الناضي وبيلنا أن فيه منذوحة للإنسان إذا منذ أكره أو أرجع على الطلاق وهذا من رحمة الله ورقه بعباده فإذا خلف وتأول يمينه فتحه إلى أن يكون ظالمينه فإذا خلف وتأول يمينه أي خلف على شيء وكان حلفه بلغة مستمرة فقال امرأتي طالق ما لك عيندي شيء امرأتي طالق ما لك عيندي شيء اي ان كان لك عيندي شيء فامرأتي طالق هذا ظاهر لك بالمال مال معين وكان الذي استحلفه بهذا المال ظالم راسب أو ظالم جائم عليه يدعي أن له عنده حقوقاً والواقع أنه ليس له عنده حقوق فألجأه يحل يحذب الطلاق مثلاً شخص قوي فعنده قوة قال له أعطي من عشرة آلاف التي عندك قال له أبداً خذتها لك أعطيتها لك قال إذاً احذب لأن نساءك طوالك وامرأتك طالك إن كنت ذن تبتع لي هذه العسرة الآلاف أو إن, هذه إن كانت هذه العسرة الآلاف منه فحلظ في طلاق زوجتي أنه ما له عنده الشيء إما أن يقصد غير النقد التي هي العسرة الآلاف أو يقصد أنه ما له عنده شيء من ناحية الحق السابس وهذا من حقه وأول في السيع الآخر غير الذي فهمه سواء كان في أي المال المال او كان في السفة المال وحاله. فكل ذلك ينفع. الا ان يكون ظالما. اذا شرط التأويل ان يكون الحال ظالم. فان كان ظالم مغتصدا بفقوق الناس وحلف على انه مغتصر وعلى انه ماسر وعلى انه لم يأخذ. او كان شخصا اعطيته امانا فخانها والعياذ بالله فحلف عنه خان وقصد التولية فإنه لا يفعه ذلك الحريب ويقع عليه طلاق ضعاك إذن الشر هناك شرطان الشرق الأول أن يكون النفط محتملا بالتعويل الذي ذكره حينما يقول لك عندي شيء إذا قصد بما النفي فإن هذا ينفعه بالضائر قصد بنا شيئا آخر مثل الذي لك عندي شيء فإنه ينفعه هذا كأويل لأنه الأكبر مجتمع وكان أن يكون غير ظالم في ذلك الحلف أو ذلك الطلاق الذي تنشى الله بهم فإن حلفه ظالم ما لزنج عندك شيء وله عنده وبيعه بمثال فلو غلعه أو بمن لجل أو حلف ما زيداً هاميلاً ولو غير حافظه أو حلف عن الوهده لا طرف من الذين ظننت ان في وديعه ولم يلمها لم يحنث في اليمن قال رحم الله فحل ربو ما بينهم ما نزغ عند ذكيهم ولا هو عنده ولا عنده مكان كنوا وريتهم فلفوا ظالم المال ديته عند الرشيون وقال حلف على ان المال بنته فحلف ذلك أن زوجته طالب إن كان له عنده شيء ويقصد المدينة أو يقصد في جدا فإنه ينفع لأن المدين واه في قرارة قلبه وقصده أنه ليس له عنده شيء في موضع والحال كذلك فإذا ذرة قلبه ولا يجرمه ولا عليه القرار هذا إذا كان مضروما وبناء على ذلك انفعه أن ينوي مكانا غير المكان الذي حدث عنه أن ينوي مكانا غير المكان الذي حدث عنه أو يقول ما زيد عندك شيء وقصد بناء الذي الذي هو باسم الوصول أي الذي لزيد عندي شيء الذي لزيد عندي شيء وحين يستقيل ويكون ضارا بحلفه لأن الواقع إنني زيدي عنده شيء لكنه مضلوم وهذا الشيء وهذه الصورة من اليمين حلف بها يتخلص ويرفع المظلمة عنه من فرق بين خونه ظالم أو قالوا لأنه إذا كان مضلوما فمقصود الشرع أن يدفع الظلم عنه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالم أو مضلوم فمقصود الشرع دفع الظلم ورفع عن الناس ولا يوجد في الشرع ظلم كما قال تعالى في حديث القدسي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فاذا حدث لدفع ظلم عن نفسه فقد وافق مقصودهم مقصود مفتوض الشرع وقد قرر علما هذا الاصل كما اشار من الشاطبي في حمامات كتابه النفيس فقال رحمه الله في كتاب المقاصد من أوائل الظلماء ودهاب لأئمة الأصول رحمه الله الذين تكلم عن مقاطب النيات قال رحمه الله خط الشرع من المكلف أن يكون خطه موافقا لأرض الشارع خط الشرع من المكلف في ذلك أموره الباضية أن تكون موافقا للشرع فهو لما نرى أن يجعل الظلم عن ناس في جنية غير الذي تلصب به وافق مفتول الشرع من إحقاق الحق لإصبال الظالم فهذه التورية جائدة غير جائرة ومقصودة غير ممنوعة مشروعة غير ممنوعة لأدون بها سرعا محققة لمقاطب الشبيعة فوسع الله عز وجل بها على عباده وأكثر بها من اختارها من العلماء رحمه الله أنه يرفعه ولا يؤثر ذلك في, في عثمة زوجته ولا يقع الطلاق إنه غير ما فلسطبته الله وأكدوا هذا بطول عليه السلام من نأناه بالنيات وإنما لكل مئنان وان أشكل على هذه المثالة الحقيقة حديث مسلم وغير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمينك على ما يصدقك به صاحبه يمينك على ما يصدقك به صاحبه عليه صاحبه فدل على أن من حلف يميناً فإنه يقبل منه الظاهر ولا يقبل منه الظاغر لأن على ما يفدق كأليه الظاهر فجل على أن المسنوع هو الذي عليه الأمل وأن الذي وقعت عليه منه المعتبر وقد بيّن العلماء أن المقصود من هذه اليمين اليمين في محاطع الثقوة وهي اليمين التي تكون في المظالم ويحيطها الإنسان في القضاء أو يحيطها من كسومة من يصفد بها أنه مصيب فيما قال وقادق فيما ذكر فحينئذ لا بد أن تكون اليمين موافقة لما حلفه أليه القاضي لأنه لو فتح هذا الباب لتلاعظ الناس في الإيمان وأصلحت يمين القضاء لا يتوصل بها إلى إحقاق الثقوق وإضاء الباطل إحقاق الحق وإضاء الباطل ومن وما فرق الألماء في القولية بين الظلم بين أن يكون مظلوما وبين أن يكون, بين أن يكون ظالما وبين أن يكون مظلوما صرقوا بين أن يكون مشقا وبين أن يكون مبدلا قالوا فإذا نوى في قرارة قلبه غير الذي تلفظ به في حال كانت فيه مشقا أو كان فيه مظلوما فإنه ينفعه ذلك لأنه بهذه بهذا الفعي احتال حيبة شرعية وقد ظلت المنشوف في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على صحة الخير الشرعية وأنه مأدون بها شرعا ومن هنا قال العلماء رأصت في هذا النور ولا يعارض الحديث الذي ذكرناه لأنه يتوصل بهذه الثورية إلى أشقاط الحق والقالبات قالوا فلو بقي الحديث ينينك على من يصدقك عليه الصحيح على ظاهره لو بقي الحديث على ظاهره لنستطاع المحف أن نصل إلى حفظه ولأن كان المدل أن نصل إلى باطله لأنه ألجأه إلى اليمين واضطره إليها من أجل أن يصل إلى الحرام ومن أجل أن نأكل المصيد الآثان أنهما ضيق عليه وقيل إنه يكون مأدونا له شرعا أن نوسع على نفسه وأن غير ما ذحر منه قال صلى الله عليه وسلم إن أخبرتنا أخبرناه بقصة, بقصة الهجرة لما قال من أنتما فلما أحضرهما ميما يكون قال عليه الصلاة نحن منا وجعل الرجل يقول منا بني ثلان أو بني ثلان أو بني ثلان ومرض النساء في قوله نحن منا أي ما ذكر الله عز وجل خلق منا إن وهذا يدل على أن الأمر على السعة وأنه لا بأس بالكورية وأنها جارجة وبمن نبي أو بمن نبي قال امرأة طالع ما لك عندي شيء ما لك ما لك عندي شيء لأنه إذا قال ما لك عندي شيء أي الذي لك عندي شيء ما في معنى الذي ومن هنا شدت بعض الظلماء في القضاء من فقه القاضي أنه لا يحلل أو لا يحلل يكبر من الخطم أن يقول للخطم ما لك عندي شيء لا يكبر منه ذلك لأنه يحتمل أن يقول ما لك عندي شيء أي الذي لك عندي شيء وحينئذ تضيع فقوق الناس في هذه الثورية ولا بده أن يقول ليس لك عندي شيء ليس لك عندي شيء لا يستطيع ندخل فيها الثورية وخلاء على ذلك لو قال له عندك عشرة ألاس قال ما بقي لك عندي عشر وهو ظالم له العشر سعلا فقال له احلف على أنه ما بقي لي عندك شيء فقال احلف على طلاق زوجته فقال زوجتي طالق ما لك عندي شيء أي العشر التي لك, لك عندي هي لك عندي فعلى هذا يكون المعنى الصحيح وما نوارد بقرار في قلبي قد أصابه ولمفعه فالفعله هذه الثورية ولا يبقه بشيء ولا تبقه بشيء أو حلث ما جيد هاهنا ونوى غير مكاره قال امرأة للطالب ما جيد كان الجيد مظلوم شخص يريد أن يأخذ الزيء يؤذيه يضر به يعرضه لحرار إن رأى وضعه يعتدى عليها فقال لي احلث أنها ليس فحلف لطلاق زوجته انها ليست في الدار وقصد رؤيتها يما ينفؤ ذلك لان يتوكل الى احكام الحكم والقال الباطل ودفع مظلمه عن مظلوم وهذا مخالف للمقتضى الشرع ودافع الائمه رحمهم الله استعمل شيئا من التوليات في من الاذيه والطرف قبل سوق هذا مثلا إذا جاء شخص يستعجل للدخول وأنت تعرف أن هذا الشخص جاء بمشكلة أو جاء بجلية أو عنده موضوع في ظرر فستأذن وقال لك فلان موجود فردأ الأهل أو ردأ الإبن أو ردأ الجن لأنك ليس أذبت موجودا فقالت فلان خرج ومرضا ما خرج قبل ساعة لأنك خرجت قبل ساعة وقال لأنك خرج في ذلك لكن ما قالت له عجل خرج خرجوا إلى الصلاة وأنت خرجت إلى الصلاة فهذه يتوري فذلك أيضا قال سلام موجود يقول المجيد غير موجود ويشير إلى قبسة يعني غير موجود هنا غير موجود فيها وكان إبراهيم النخايل إذا جاءه ضيف جقيل وضع على الأرض دائرة وكانت الجارية تجيب في مولاته فيضع إطلاعها للجائرة تقول في فيها يعني ليس شيء داخل الجائرة وليس شيء داخل الجائرة خارجها هذه خارج كلها من توجيات سالة رحمه الله لأنه في بعض الأحيان يؤذى الإنسان يحرض وقد يكون في دخول الشخص عليه ضرر إما أن يتصدر في قطيعة رحي أو يكون شخصا مغتادا ممناما أو يكون عنده بلاء أو كتنة بالمقصود أنه تريد في تشعر برها أو أن مرها ومسعد ومدرب لا يعذب فأرأت أن توري سيطوغ لك أن توري ولأن من حقك أن تمنعه من الضخور هذا حق من فقوقه لكن ليس كل الناس في عنيهنا لأقول منبغي وهنا ننبغ أنه ينبغي على المسلم أن لا يحب أخاها المسلم في مثل هذه القضايا قضايا ليس موجوداً إذا سؤل هل فلان موجود أو غير موجود هم غير ألا ومن الأمور التي ويعها كثير من الناس إلا ومن رحمه الله السمة فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستئذان وانظر إلى رحمة الله عز وجل وعبابا ثبت الشديد صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من استأذن ثلاثا فلم يؤذن له كل يعني إذا قرأت الباب ثلاثة مرات ولا يجد أحد يجد عليه أن يكون صديقا هذه السنة وهذا هو جهد رسول الله الله عزيز لو أننا طبقوا هذه السنة نبتحه من كثير من الإحرافات يستئل من ثلاث مرات فإذا لم يؤذنه من صار لأن الله أعطى صاحب الدار حقا أن لا يخرج من جاءه وإن كان حق الزائر أن تكلم فأم تستقبل أنك ربما جاء في وقت ليس من أن يأتي فيه جاء وعند كما هو أهم وأولى وأحق خاصة للعلماء والأئمة والخطباء أن يشتغل من صالح المسلمين العامة هؤلاء على كل إلسان يزوره ويبقى في الله فيه خاصة في المواضع الحركة مثل قبل الدرس قبل المحاضرة بحيث تكون وراءه أمة تريد أن تنفجع من علمه تريد أن تستفيد منه سيأتي الشخص أو شخصين يسون معه عليه وقته على حساب في رساله اليه من هذه اضرار مما في من الادبيه وقد حرم الله على الصحابه ان يبقوا بعد قيام النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم في الامه وكان بعض العلماء يقول هذا الاثر مضطرد في غير النبي صلى الله عليه وسلم لان المعنى الموجود في النبي صلى الله عليه وسلم موجود من العلماء عن الرسول ان كان هناك فرقا بين الاثنين لكن كان الشخص عنده محاضرة وكان عند العالم در جده من أمه ينبغي أن يؤذى ويخرج من في هذه الثوريات. ما السبب لأنه إذا أخرج بهذه الثوريات ثم خرط ورآهم الظلي له خاصة إلا كان من الجهاب ظن أن أهله يخرج وظن أنه خذب وحينئذ يقع في سوء الظلم ويقع في السمه وهو الذي أحرق نشاء فلذلك ينبغي أن لا يفرد المثل الأخار هذا المثل الخاص أو المثل العامة فإذا عليك أن أخار له أوقات منذ فيها تخيارت في هذه الأوقات فأخذت السنة فالله تعالى يقول وقال لكم رجعوا فارجعوا هو أذكالكم فعني ليس هناك أذلك ولا أكمل من كلام الله ذنب وعلي وشجد الله من خلق سجل السماوات أنك إن استقلت فإنه أذكى لك وكان بعض الظلمان يقول في ذلك فوجدت حتى أني أستخد في بعض الأشياء لآخذ الشخص وأستأذن عليه ويقول لا أستطيع لأني أبحث عن هذه الذكاء وأبحث عن هذا الخير الذي شهد الله الذي من فوقه في الإثمان. هو أذكى لك حتى نقول يقول يعني أتمنى أنه يقول لا أستطيع لأني أبحث عن هذه الزسان التي بعد الله عز وجل فنسى الله العظيم وعلى الله عز وجل أن يدلق فنسكب في الشنة فعلى الله عز وجل جائم أن يحبث هذا لأنها تترصد عليها حقوق تترصد عليها أمور فعليها أن لا يكمن مؤذيا لإشغاله المنشيين وأن لا يحبجهم بمثل هذه التوريات كذلك أيضا كما أنه يكون الأمر في الزيارات يكون أيضا في الخطومات والنجس في ذهب الأحيان يبأل الشخص أخاه عن أمر الناس فيخبره أخوص أن الأمر على حال كذا فيشق في ويقول له احلق بطلاق ذلك وهذا ليه يجب أن يحلق الناس في أطواله وأخباره في قصير زوجاته أو أن يحلق الإمام المغلب على أنهم صادقون هناك أمر يبسله كثير من الناس إلا ما رحم الله في هذا الأمر وهو عنك إذا سألت أخاك المسلم عن شيء ما وأخضرك فالأصل أن تصدقه لأن الأصل بالمسلم أن لا يتهم بالكريم فإذا جئت كله احلث أو جئت كله أو قال له وجه لما احلث بطلق زوجته فقد هدمت بيتا وشتفت ولدا وأضرت به في ضرب لا ترضاه من الشيء فريت من كماء من الإمام ولن كماء أن, أن يضر الناس الخاف بل يشد له مضماش لنفسه كما أنه يشد أن الناس تصدقوا فيما يخبر فيه وفيما يقول لا ينرغي أن يخرج الناس في أخضانه فيقول له احلبه بطلاقه واحلبه عن ديبة كطارة إذا كان هذا العمر ليس بفضل وبعض الحين في أمور ثافية وقد تكون في حواب الثافية ولذلك على الأئمم على الخطباء في خطب الجمعة أن يمدم الناس على مثل هذه القضائق وهي الإحراق بالطلاقات وعلى المفتين إذا جاء المفتين يقول لا احرجني في حلقة بطلاق زوجته أن ينبه أنه لا يجب أن يدخل زوجته ويدخل زوجته بمثل هذه الأمور ولربما حلف بطلاق زوجتي بثرة في أمر من أفهم الأمور ولربما في القسطة هل وقعت أو لم تقع أو في حادثة جارت حول تجري أو هلو على طفل كذا أو على غسطه كذا هذا كل هنائج لا يجب أن يحرج حتى اول ويترتب التامين ولا يرجع المفرط حتى يحلف بطلاق زوجته بل الامر ان مسبقه اخاه مسلم كان صادقا الحمد لله وان كان غير صادق الله يخذ له امره ام مني شيئا فصارت مسلمه عند ولم ينوها لم يثبت الكذب وقالها خاف منها السرقه فقال لها تحرشين أنك لا تسلقين مني فحلفت أنها لا تسلق او قال لها إن فرقت مني فأنت فالك فهددها بالطلاق إن فرقت ثم أشاء الله عز وجل أنه احتاج إليها في يوم العيام وقال لها قضي لهذه وضعها الآلاف وضعيها او وديعة أخذت العشرة ألاف فخانته فيها وتصرفت فيها أو عددت فيها فحينئذ الذي حلف عليه أو ألقى الطلاق عليه هو السرقة وما قفت فرقة الوداع ففرقة الوداع خيانة لا تعتبر من السرقة يعني السرقة شيء هو خيانة شيئا آخر فالوجيعة خيانة وليس في ولذلك من خال الوديع على الصحيح لا تقفع يده إنه ليس بثالثين شرعا واختلط في جهة الآلية عن الخلاف المعروف الذي سيأتينا إن شاء الله في باب السرع لكن إذا كان قال لها انتركت مني شيئا فأنت طارقه فخانته في الوديع فإنها من تترك من تترك حقيقة دي. إلا إذا قصت مطلق الخيانة فقال ان سرقت مني فأنت طالق يعني إن خلتني في أي ناس او أي شيء فمن تكت عليه فأنت طالق من ذلك هذا النساء بمثلت إلى حلفها على السرقة وحصل الحيارة الوديعة منها شرمه مع صبيلة الشيء موطان المستحرك للحابس احبث إن نساءك طوابس مستان لشيء الهندن هل في ذلك القدس بالإيمان إذ لن يرغى المستحلق إلى شالك أن يحلق بالله بل أن يجأه الله وهذا ذكرناه إخوان ينبغي أن لا يشهد المسلم أخاه المسلم إلا إذا كان الرجل كذابا شريئا على حدود الله وأنت مستاج للعام ونستقر في ظنه لب فاحذفت ان تحرج او كذب عليك او فجر في أمر عظيم او انسان والعياذ بالله متهتك ينتهك حدود الله عز وجل وجاء في قضيه فاختر حدود الله وجاء يعد تعرض لصالح والى الاصابع فاحب النبذه فقال له اخر انك الامر على طاقه الجنت ربما يحدث الايمان المغلظه لله والله لا يسامح يقول إذا كله يطلق نساء في كل أمو عنده أشف أحد المربع ويجرر في هذه المقاطب مع... مع... معتبر وهو معجور إذا قصد إصلاعه قصد إحقاق الحق وإصلاع الضاطل ولذا أصد ذلك لكن لا ينبغي أن يتخذ ذلك بيدا من الإنسان ولا ينبغي حتى بالذور أن يجمر بيته وإشرف كثاء أهله ويصدرق جمعه هذه الأمر الثافية ويقول له أهلي عندي أشرف من ان انا قلقهم على هذا الشيء ينبغي ان, ينبغي أن يستشعر اننا الله عليه الزوجه وبذلك اكرام الزوج لا يكم بطلاق الزوجه واحقاف الحقوق والانصاف الذاتي ناخذ لمثل هذه الامور لها اساء الشرعيه المعروفه علينا ان نخذ هذا الوارد في كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم فاذا حل اليمين نحن نصدق من حلف لنا بالله نصدق على الظاهر وقد قال يا رسول الله الرجل فافر ولا يذال يعني يحبب اليمين ولا يذال فقال الله عليه وسلم ليس لك إلا يمين ليس لك إلا يمين فنقبل ما قبل الله لنا فمن حلف اليمين قبلنا منه فإن فر من خصومة الدنيا وفر من جبار الأرض فلن يفر من جبار السماوات والأرض ومن نستطيع أن يفر من خصومة يوم القيامة إلى أخر من حسناته او أخذ من سيئات قاحبه والعياذ بالله فأضعت على ظهره وحمل أتقالها بميدي الله عز وجل وغذب في عداد الله عز وجل الله سبحانه وتعالى فالكل حال لا ينبغي التفاهم في مثل هذه الأمور وينبغي مثل ما ذكرنا عليه فإنه سطبان إن الناس تحتاج إلى تنجيه الناس تحتاج إلى تنجيه وإذلك الخطف لها عامل فائل وكذلك الجلسات الاسبوعيه لائمه المسجد ام بغر كلنا المسجد الله يبارك اسبوع الى وراه ترسه اماميه لبكر الناس مثل هذه الامور التي تقع في المعاملات والاقوال ثم فيها من عظيم الاثم من عظيم المستوى وكم من بيوت هدمت واكثر شتتت لتهلك ازواج وذرات في حقوق في حقوق الواجب عليه لماذا لأن الناس لا يعلم بعض بعضها ولا يدل بعضهم بعضاً ولا يرشد بعضهم بعضاً فهذه الغمور التي تقع من الضلاقات ويعلقها فجدها الجهن فتأتي في أمور كافية ويعلق عليها القرأ فلو الناس أن البيت أمانة وأن الزوجة أمانة وأن الأولاد أمانة حراماً عليه إنشان أن يدمر أهله ويدمر بيته وصرق جمعه هم يرضى أن على أولاده الضرر على أقرب الناس إليه وصلدات كذبه ثلدت كذبه وأهله وحبه ودوجه فينسى فضلا عليه حتى يقول هذه الكلمة التي تكون سببا في طلاق جلبته ولهذا القرد هذه أبوء كلها تستاذ لتوجيه فإذا لم يحصل توجيه وليحصل تعليم للناس عظم في الغفلة والقلوب يرين عليها ويغان عليها ولا من في التذكير وتعاهد الجلمة والناصحون دارك الله في علومه ودارك الله في نصائحه وتوجيهاته ولذلك ترى العالم والشيخ والإنام والإنام المسي إذا وجدته جلسة في او أو كل يوم ثلاثة العصر فإذا كلمة قصيرة يوجه الناس لما يحتاجون لأن يوجه بعلم وبصيرة تجد هذا الحلم مضاركا فيه قليل المشاكل كثير العلم كثير الفائدة كثير النهر والموفق من وفقه الله نفق الله العزيز والعصر ونفقنا من في القول والعنم والله تعالى صلى الله عليه وسلم ومدارك على نبيه